خاتمة المشاهد وبعد فقد كانت تلك إشراقات حاولت خلالها أن أذكر بحقيقة من حقائق الدين الجوهرية الطاه النسيان في زمننا هذا زمن الهرج والمرج وشتى ضروب الصراع وردود الأفعال وهي أن جمالية الدين راجعة إلى ما بني عليه الإسلام عقيدة وشريعة من معاني المحبة والخير للناس فيكون التدين الأجمل والأحسن هو ذلك الذي يصدر عن قلب مشبوب بالشوق إلى الله ولقد وددت لو بقيت هذه المعاني في تعامل مرنى مع الدين صافية نقية لا تتأثر سلبا بأوضاعنا السياسية والاجتماعية وتؤثر على تصور الناس للدين نفسه ويظن به ما لا يليق به من صفات القبح والظلال لقد كان الأليق بالمؤمن بل الداعية أن لا يصبغ تدينه بما هو عليه شخصه من أوضاع نفسية والاجتماعية وسياسية ثم يظن أن الدين نفسه هو كذلك فيجني على الدين وعلى نفسه وعلى الآخرين ذلك هو التحدي وإننا يجب أن ننتصر في هذا التحدي وإنما يكون الانتصار بأن نستجيب للمدافعة الحضارية مع الالتزام لمقاصد الدين في تتيننا حتى يكون ما يشع من قلوبنا من مشاعر المحبة صافيا نقيا في أحوال الرضا والصخط على السواء إنها مسألة تحتاج إلى تربية ذوقية وصبر ومصابرة كي لا يتأثر سلوكنا بما قد يسكن قلوبنا في لحظات الضعف النفسي من مشاعر الحقد والكراهية فتكون هذه هي المقياس الخفي الذي نزن به الأشياء والأعمال والتصرفات وأن يكون من نتائج لهذه المشاهدات فهي أن الجمال في الإسلام اهتمت أساسا بإنتاج جمال الروح وتزكيته صقلا وترقية إلى أعلى مستوى ممكن في التجربة الإنسانية ولم تستغرق كل جهدها في تلميع جمال الصورة بأصباغ الحماء المسنون كما هو الشأن في الجمالية الغربية وإنما جعلت الصورة تابعة للروح للعكس تجمل بجمالها وتقبح بقبحها ومن هنا كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمته البالغة إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم مالكم. ذلك أن إنتاج الإنسان الجميل كفيل بإنتاج الحياة الجميلة والعمران الجميل والعكس بالعكس قطع ومن هنا كانت كل أصول الدين وفروعه كما تجلت لك مشاهده تسعى إلى تربية الإنسان على استشعار الأذواق الجميلة في الاعتقاد والعبادة والسلوك ولو استقرينا هذه الحقيقة في فروع الشريعة لما وسعتنا المجلدات الضخام وإنما كان غرض هذا الكتاب بيان المنطلقات الجمالية في الإسلام وأصولها إن الروح إذا جملت جمول كل شيء صدر عنها من الترتيل إلى التشكيل أي من الاشتغال بالقرآن إلى الاشتغال بالعمران وبين هذا وذاك من شتى ضروب السلوك البشري والمعاملات الاجتماعية وسائل ما تقوم عليه الحضارات من مقاومات ولنا أن نختم هذه الإشراقات بنموذج من النبوة في بناء جمالية الروح وصرف الناس عن خداع الصورة فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية لا يجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وكان ذميما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا ما ألسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله؟ لست بك سد أو قال لكنك عند الله أنت غالن ما الجمال إذن ظاهر هذا الرجل البدوي ذو الصورة الذميمة ممن يتحاش الناس ملاقاته وصحبته يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسا من دون كثير من البدو ليكون له صاحبا محبوبا وكان القوم من الحضر اذ يتخذون لهم من أهل البادية أصدقاء يتبادلون معهم المنافع المختلفة فلا يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه منهم إلا هذا الرجل الذميم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه ويفاجئه مرة في السوق يبيع متاعه فيداعبه هذه المداعبه الطريفة التي قلما حظي به أحد من أصحابه الخلص جدا وما كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام إلا تنبيها وتربيه للآخرين أن انتبهوا إن الجمال الحق ها هنا تفيض أنواره مشعشعة من هذا الإناء البان الذي زهدتم فيه أجل وإن جرة من الفخار القديم تعلو قيمتها وتغلو إذا كانت تكتنز في باطنها ذهبا خالصا إن جمال الروح هو الأصل في جمال الوجود كله وكل شيء بعده تابع له تلك هي النتيجة العامة إذن لهذه الروقات وأخيرا فإنني لم أقصد أن أقول بهذا البحث الصغير إن الحل هو أن التجئ إلى الاعتزال في المحاريب والزوايا بعيدا عن المجتمع وقضاياه قصد المحافظة على صفاء الدين وجمالية التدين وإنما أن نحقق شهادة المحبة لا إله إلا الله بكل تجلياتها النورانية ومشاهدها الروحانية حركة حية في المجتمع سارية في كل كسبنا وحركاتنا الاجتماعية القائمة على قصد تنزيل الدين منازله الجميلة في الواقع أسى أن نقترب في تديننا ونحن نمارس حياتنا العامة من رونق الدين وجماله العالي الرفيع ذلك وإنه لأمر عظيم ولكنه سهل على من سهله الله عليه فعصى الله أن يوفقنا إلى التي هي أقوم ويهدينا في أمرنا هذا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه عبد ربه راجعفوه وغفرانه الفقير إلى رحمته ورضوانه فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين، وقد وافق تماما تبيضه وتصحيحه بمكناسة الزيتون من حواضر المغرب يوم الخميس 29 محرم 1426 هجرية الموافق 10 2005 ميلادية